يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمتنا لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني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 وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملائة يأترون بك ليقتلوك فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجّهت قا امليا قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهدياني سواه السبيل ولما ورد ما امديا وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونه امراتين تزودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبنا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقعصات فلما رأها تهتز كأنها جان وَلَا مُدِيرَهُ وَلَمْ يُعَقِبَ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَافْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 فجعل لي صرحا لعلني أطلع إلى إله موسى وإني لا ظننه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون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 وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبره به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا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 فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليله وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا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 لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءنون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 من إلهٍ غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نَهَارَ سَرْمَدَانِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبره من القرون من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذن به المجرمون فخرج على قومه في زينته.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 Yakulun wak an Allah ybesut rizq r masya'ahu min ibadhihi wyaqdir lola aman Allah علينا ruxsaf bina wak anhu la yufluk al kaafirun tikelk darul دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوهم في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنات فله خير منها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 قُل رَبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن لَّظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ